خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط, ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَدْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَنْهُمْ وَظَنَّ نَزَاغُ دُؤُ انَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَانِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبِ يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَم نجعل المتقين كالفجار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 فعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفط مسحا بالسوق والأعناق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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندهم وعندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أكثراب هذا ما توعدون اليوم الحساب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 وآخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين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 قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبابك منهم المخلصين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 إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم